الله من الشيطان العديم بسم الله الرحمن الرحيم ما عند بزنكم والله ان يومنا هو فانت جزيل لما كانوا يعملون فذا نحيي أنه ولا نجد أن نولو أجوهم بأفسر ما كان من عمل صالحا من ذكا la ganfu meu foi taamour la بسم بس الرحیم around Father, answer, call وَهَبْ لِي مَنْ يُشَفِّعُ لِي وَلَهُ كَنَّمَ جاءت تخيلونك اه ثم قبرناه إلينا قرضا يسيرا وهو علم الله الرحمن الرحيم I'm going Oh, Salud. بل أنتم نُجِّمْ ذَهَبَتْ I'm <laughs> cold.